كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم انك حميد المجيد أما بعد فان أرضق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو أن كانت الله شرح توضيح الأحكام من بلوغ المرام ليش نسرف المديد سلوشار. وعن جابر رضي الله تعالى عنه في صلة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر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 يعني بأمر له المقابل ذكرت بق كذلك قاد ليك ااا سبع نسائي وعشان الصحيح المسلمات هذا صحيح حديث صحيح وفي وقت عن حديث جابر طبعا حديث هذا رضيجه لا حديث جابر لا صيغة الوداع وقد رواه مسلم عن جابر عن عبد الله جابر بن عبد الله بطولي بدرجى وإنما أخذ هنا التعبد من لفظ الخبر عند مسلم إلى لفظ الأمر عند النسائي. أو زوازي نسائي أو إذا واجه نسائي بخبرات يا لا إمام مسلم الله لا إمام النسائي بأمرات يا مفردات الحديث يبدأوا فعل الأمر مبني على عذ النون والواو فعل يبدأوا يبدأون نبوة بلى يبدأون نبوة أخوي يبدأوا فعل الأمر بقى يعني يبدأون نبوة الأصله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 و 8 اشربنا قالو ما ننسوش به هو يعني, يعني على الفتح أو ومبني على الف... اذا كان معدل الآخر يكون مبني على عطف عرف الألة وإذا كان من الأفعال الخمسة يبتم مبني على عطف النون وإذا كان متصلا بنون التوكيل الثقيلة والخفيفة فيكون يبنى على الفتح بما بدأ الله به يشير إلى الترتيب إشارة لموء ترتيب كي. بين الأعضاء الوضوء كما رتبت الآية صونها تكترثيبي أصدق عليك فيها يعني دست ب نبيه تبلي ب دست ابدأوا بما بدأ الله بي به صون الورد المرتجع ترتيب غير لا أيوة تكترثيبي كان ما يأخذوا من الحديث هو نوع المدور تجيه أولا الله تبارك وتعالى ذكر صفعة الوضوء في آية المائدة الورد المرتجع درباري صفعة تزنش للصلاة المائدة اي لو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اذا فاغسلوا وجوهكم كذا قمتم, قمتم يعني فرطب ليس الله الوضوء بس كم مبتدئا بالوجه ده مساويكم دو مينان فاليدين الرأسي مسح الراس ثانيا فغسل غسل الرجلين فترتيبه حسب هذا الترتيب الحكيم جاء في الايه الكريمه جون هذا دبي ما ان هذا الترتيب المذكور في الايه فرض في الوضوء او ترديب ماوش الوضوء ده فرضه نفس الترتيب فلو اتى به على غير هذا الترتيب اجل غير الترتيبين لم يصح وضوؤه دزني زغي تاونيا ولا بره ومن الفقهاء من تبع يضيا تبع يعني هاندقله قاعده هاندقله فقيه يا دلایتن آور ترتیب و عظیمیه سنتا. که کردیا سنتا چیله ده؟ آو وقتی در روز داری یعنی که پیلیش شد، دعای دستش شد، دعای مسافش شد، مادرم دزدش که یه موه خویش شد، بعد ترتیب کاشیو آن میتونه پیرویه؟ آن یه. ادامه ترتیبیش معناه موالاتش معناه. مال موالات لسنتیا؟ نه موالات قضیه ایه وای دنبینی دم ساعشوشه تربونیا دنبینی یه سگ باها آن لگیش دویدوی O. Dağlık andıbi amu lejya yan jeğan düza cevazdı. Ha dü di sen lobaba teşe üstte bu alt köç. Hilavemen asina qızdıkı tolı toniyəm. Balam el asl la tertibeki asl va insan. Ağə bə amdi bi kəs günah verdi bi. Balam müsəlman kə liratıya kəsə səfiyə olaq دفين السر هوي أو ما على لا في ما عندش تقريبا شو مذا يشيل ده بعدين شو شو ما له ويد هي خلاف في السر أبلاه ما لا صح شو شو نلبسه ثالثا مما استدل به على لزوم هذا الترتيب هو إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولين فإن لم يدخله بينه إلى مراعاة الترتيب الأعضاء على هذه الخفية وعادة النصوص الكريمة بدأت بالأمر الأهم أول استدل بهذا على لزوم هذا الترتيب لو لو ترتيبتها هو إدخال الممسوح وهو الرأس. آه سر. كمسألة بين مغسولين. ليه كأنا أومسحه لما بيني دوقي. دوخ غس. أم دستة سوستة. لا لو لما بيني تكده بيني مسكته. فإنه لم يدخله بينهما إلا مراعاة الترتيب الأعضاء. ليه عشانه إلا لو ترتيب الأعضاء كان. أجي أنا أقوم أمسحه. غسنا قال عمر ترتيب لا بيتين رابعا اما الترتيب بين المضمض والاستنشاق بلا ترتيب لبين المضمض والاستنشاق يعني اول والكردن كردن والكردن وهنا نوش وبين قصد الوجه ده والترتيب بين يد واخرى ده سيراز يعني سبق او بين الرجل واخرى يا بين الاذنين والراس دو جيكانوسر فالإجماع على أنه سنة أو ترتيب ما ضلوا الزجاج لبيني خو أنا كامي أمشي كامي بيو تمشيني تمشيني وبين غسل الوجه والترتيب بين هذه وأخرى هاي رقم الضلوا الزجاج هو ده مساوي كامي أمشي كامي بيو تمشيني أبيش ده بلام دست دسترة دست كامي أمشي كامي ولو أرجع سنة ويدسترة أبي تأمنه فإنك من بركة, بركة. او بين الرجيم أخرى بيرك بيش, بيش يعني جو جو على أنه لا لأنه واحد شو ما ما, دولوتا. دولوتا ما خلاص يعني إذا أنا ما شو شرط ما له يد يدين نافي فيش إطلاع سكبيته أوه علاقة مب قصير طيب الح... على أنه ولي أنا بديش عضو إلا أن تقديم اليمين أفضل أو شو شرط ما له سوينه لا راسة عثمان أرجعيتيها الحديث جاء في الرواية بالأمر بالبدعة وفي رواة الإخبار عن الفعل بالبداء فاستمع فيه سنتان أمره صلى الله عليه وسلم وفعله يشكو بيته لروعة المسلم خبره الذي فعله لا كان فعل بيغمر يصلون الذي شيئا بيغمر أم اي أي من كان لا حرج سادسا الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروى حديث جوارد ولا لا الحديث كي تقديم خدني الصفا على المروة. إن الصفا والمروى من شعائر الله فمن حج البيت من فلا جناح عليه الطاف بهما تمان لاهم يخشون او كده كدسي عاجي تمن توافقها تشيخ مأني ناسي بلا او او يا صفا ومروة صفا يعني دولة او صفا ومروة يا او يدبه يعني اتعقذي يدبه او نيوها بقصاني بلاي امن اوكي لكم او يعني او يعني لو عنايه قرش تربي لا توافكي إن صلاة مش علة فيشرع أن يطبق في كل أمر طبعه الله تعالى فيتأدي على سب تدي مترتي لك موترتي يا إخوان سوني جانا يا سيدين ديني إخوان جون يا وشرع لكم من الدين مال وشرعوا من الدين مال بيتم به الله ناديتو شسيداني إخوان إيش نتكلم ده المعلق رح يقول الله ساقه هذه القطعة من الحديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العبرة بعموم اللفظ المؤلف ليه قالنا أو بشيناي أي تو لو لو رم كدولمان كعبرة عموما لفظة عموم اللفظ ختو السبب معناه مثلا كاتك حديث آتاك دا بس يا أو آتاني كدا بس يا القرآن يعني بعشر مثلا مثلا مثلا الحماري إذا كتب شيء سبب كيكي لما يدخل كده بس يا أو لما يصير بين إسرائيل كاتي علمي عن دشار ده دو خايف دون مني لينان زارك مثلا مثلا الكلبي زارك مثلا مثلا الحماري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 نخل فهذا, فهذا الأمر وإن كان قد ولد بمسألة السعي هل سند أو عديسة أو آتها إن الصفة يقول والصفة خاصة خاصه بمساله السعي لكنه بعموم, اللفظ بعموم الأمر لفظ يدل على قاعدة كلية تدخل تحتها آية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فيجب البداء بما بدأ الله به. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين